قُتِلَ الْخَرَاصُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي غَمْرَةٍ سَاهُونَ يسألون أَيَّانَ يَوْمُ الدِّينِ يَوْمَ هُمْ عَلَى النَّارِ <يفتنوا> <ذوقوا> فِتْنَتَكُمْ <هاري> ذا الذي كنتم به تستعجدوه إن المتقين في جنات وعيون أخذين ما آتاكم ربهم إن وَم ك قَلَدلك مححسن ك قَللَ مَِ الليل م يجَود وَ الأسحَم يَر وفي أموالهم حق للسائر والمحروف وفي الأرض آيات للموقين وفي أنفسكم أفلا تبصروا وفي السماء رزقكم وَمَا تُوَعَدُونَ فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌ مِثْلَمَا أَنَّكُمْ تَنْطِقُونَ هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوما منكروا فراغ إليه اهلهم فنس سمين فقرره اليهم قال الا لا تاكلوا فاوجس منهم خوفا اولن تخف وبشروه بغلام علي فأقبلت امرأته في صرة فسكت وجهها وقالت وقالت عجوز عقيم قالوا كذلك قال ربك اننه هو الحكيم العليم وقال ان فما خطبكم ايها المرسلون قالوا إنا أوسلنا إلى قوم مجرمين لنوصل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين فَأَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَتَرَكْنَا تركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين فَتَوَلَّا بِرُكْمِهِ وَقَالَ سَاحِرٌ أَوْ مَجْنُودٌ فَأَخَذْنَاهُ وَجُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ وَهَوَ الْنِيمِ وَفِي عَيْدٍ إِذْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الْرِيمِ حلاقيم ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كرمي وفي ثمود القيل لهم تمتعوا حتى عن أمر ربهم فأخذتهم الصائقة وهم ينظرون فما استطاروا من قيام وما كانوا منتصرين وقوم نوح من قبل إنهم كانوا قوما فانسقين والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون أرض فرصناها فنام الماكدون ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون ففروا إلى الله إني لَكُمْ مِنْهُ نَدِيرٌ مُبِينٌ وَلا تَجْعَلُوا مَعَ اللهِ إِلَاهًا آخَرَ إِنِّي لَكُم مِّنْهُ نَدِيرٌ كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنو أتواصوا به بل هم قوم طارون فَتَوَلَّ عَنُهُمْ فَمَا أَنْتَ بِمَلُومٍ وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَةً تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ وَمَا خَلَقُتُوا الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعنوا إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين فإن للذين ظلموا ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون